الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائث فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وجاءت بدرء المفاسد وتقليلها وقد أفاض أبو العباس بن تيمية رحمه الله في تقرير هذا الأصل وتكلم عليه بكلام نفيس طويل وكذلك الشاطبي في كتابه الموافقات الشريعة إنما جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها هنا يقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح المصلحة على وزن منفعة وهي بمعناها فهذا الدين الذي بعث به النبي رحمه الله عليه الصلاة والسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بني على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها فلو تأملت في المصالح التي جاءت بها الشريعة تجدها إما مصلحة خالصة أو راجحة. ولو نظرت إلى المفاسد التي دفعتها الشريعة تجدها إما مفسدتها مفسدة خالصة أو راجعة التوحيد مصلحته خالصة والسنة مصلحتها خالصة جاءت بها الشريعة ودلت عليها وأمرت بتحصيلها الجهاد مصلحته خالصة أم راجحة أحسنتم مصلحته راجحة نعم فيه أنفس تزهق لكن لما كان به يحصل العلو لهذا الدين وتكون كلمة الله هي العليا شريعة ولم يلتفت إلى تلك المفسدة التي ليست براجحة وإنما هنا المصلحة كانت راجحة فجاءت الشريعة بالأمر بها والمفاسد كما قلنا مفاسد خالصة ومفاسد راجحة المفاسد الخالصة مثل الشرك ومثل البدعة والمس والمفاسد الراجحة مثل شرب الخمر ماذا قال عنها ربنا جل وعلا ها ها ومنافع للناس وإثمهما إذن فيها شيء من المنافع سواء الخمر أو الميسر لكنها ليست راجحة مفسدتها أرجح ولهذا حرمتها الشريعة ولهذا حرمتها الشريعة هنا يقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح وهذه قاعدة عظيمة جلب المصالح ودرء المفاسد والأمر على ثلاثة أقسام الأمر على ثلاثة أقسام إما أن تكون المصالح المصالح راجحة خالصة او راجحة فتقدم المصالح واما ان تكون المفاسد خالصة او راجحة فتدفع المفسدة، وإما أن يكون هناك تساوي بين المصلحة والمفسدة، فهذا محل نظر واجتهاد لأهل العلم. في البيت الذي بعده فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح الآن في ذات المصالح الأصل أن تأتي بها كلها لكن إن حصل بينها تعارض وحصل التزاحم إما تفعل هذا أو تفعل ذاك تقدم الأعلى من المصالح. تقدم الأعلى من المصالح. مثال ذلك قراءة القرآن فيها فضل عظيم وفيها أجر كبير. وأنت تقرأ القرآن. قدم عليك ضيف فما الذي يقدم هنا ما كان نفعه قاصرا أما كان نفعه متعديا ها ما كان نفعه متعديا ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وهكذا المصالح يحصل فيها تزاحم كما في قصة ذاك أمي وصلاتي وكانت الصلاة ماذا نافلة أمي وصلاتي فتقدم ماذا تقدم حق الأم ما دام أن هذه الصلاة نافلة تستطيع قطعها وهكذا ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى في البيت الذي بعده وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد المصالح كذلك إما واجبات أو مستحبات وهذا يفيدك عند التعارض أو التزاحم ما بين أمر يكون مستحبا وأمرا يكون واجبا فتقدم الأعلى إما في الرتبة أو الصفة في المفاسد كذلك المفاسد منها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم فعند تزاحم المفاسد تقدم الأدنى منها وتدفع بالأدنى الأعلى وهذا فقه يحتاج من الواحد فيه إلى تأمل ومزيد نظر حتى يعلم أن هذه المفسدة متحققة الوقوع ولا تكون أمرا مظنونا فإذا تحقق من وقوع تلك المفسدة فإنه يدفعها بما هو دونها يدفعها بما هو بما هو دونها فإذا ما تعارض أمر مكروه بأمر محرم أو معذرة إذا ما تزاحم أمر مكروه وأمر محرم فإنه يرتكب المكروه ويدفع به ذاك المحرم ويدفع به ذاك المحرم وهذا له أمثلة يذكرها اهل العلم من ذلك ما لو تعرضت نعم للمرء أخذ رشوة أو قتل إنسان فإنه ويحصل له شيء من المال. فإنه يقدم أخذ الرشوة على ما فيه إزهاق للنفس بغير حق الرشوة محرمة لكنها دون القتل وإزهاق النفس ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر النابه تأسير هذا نعم نقف عند هذا قد حضر وقت انتهاء اللقاء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد